وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم البين ة وما امروا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ح ن ف ا مخلصين له الدين حنفاء و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ل ز ك ا ة وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا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 تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر طالبين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه